منَنامِلَ صَالِحَمِن ذَكَرٍ أَوْءُثَوَهُ وَمُؤمنِنُ فَلَ نُحِيًاَّهُ حياةَ طَيبَ لنَّامِلَ صَالِحَم مِنْ, من حياة طَبا وَلَناَ يزَّهُم جرَْهُ بأَحسَنِ مَا كانَوا يَععمللون